ويغفر لكم ج ن و ب ك م ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بالعهد وكل بدعه ض ر ا ل ة وكل ض ر ا ل ة في النار اما بعد فليحمد ا ل إ ن س ا ن ربه سبحانه وتعالى يحمده على نعمه ونعم الله غزيره ك ث ي ر ة م ت ن و ع ة م ت ع د د ة و م ت ع د ي ة ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة ح س ي ة ومعنويه د ن ا و ي ه واخراويه ف ر د ي ة ز و ج ي ة ج م ا ع ي ة وما بكم من ن ع م ة فمن الله وان ت و د و ن ع م ة الله لا ت س و ر ه ومن هذه النعم التي يشكر ا ل إ ن س ا ن ربا سبحانه وتعالى يحمده يشكره على أ ن هداه على أ ن هداه ب ا ل إ ي م ا ن على أ ن هداه بتقواه على أ ن هداه لعبادته سبحانه وتعالى هكذا ف ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يعلم ذلك يعلم ب أ ن ربه سبحانه وتعالى ما خلقه عبثا هكذا ما خلقه عبثا وما تركه س د ا ن كذلك الله قال و تعالى الله عن كل ذلك كما قال سبحانه و تعالى ف ح س ب ت م أ ن ن ا خلقناكم ع ب د ا و أ ن ك م إ ل ي ن ا لا ترجعون فتعالى الله من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ه ذ ا هذا ا ل إ ن س ا ن خلقه ربه ف أ ح س ن خلقه لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن تقويم و كما جاءت ا ل آ ل ة فتبارك ََََ الله َُّ أ احدهم خ ا ل ِ ي َ ي ع د ُ ا ل إ ِ ن س َ ا ن ِ ي َ ر م بهذا نَشَعَ اللَّهِ و َ ي ُ ذ ْ ع ِ ز ويؤمن َُِْْ بهذا ََِ والحمد ََُْْ لله َِِّ وما ََ تركه َََُ ربه َُُّ ه َ ك َ ذ َ ه َ م َ ل ا من غير امر او نهر لا كما قال سبحانه وتعالى في سوره الملك ت َ ا ر ك الذي بيده ا ل َ ل ك وهو على كل شيء قدير الذي خ ل ا ل م و ل ح ي ا ه ل ب ل و ك م ايكم احسن عملا ف ل ن هذا الانسان خلقه ربه لحكمه ة جميله وغايه شريفه لا بد ان يسعى ولا بد ان يتحراها لا بد ان يستيقظها لا بد ان يحققها هكذا من اجل ذلك خلقك ربك قال تعالى وما ََ خلقت ََُْ الجن َِّْ و َ ا ل ْ إ ِ ن س الا ليعبدوه يذكر الانسان هذه العباده التي من أ ج ل ه ا خلق الله الناس جميعا ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن و ا ل إ ن س والجن أ ج م ع ي ن خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى ومن أ ج ل تحقيق هذا الغرض ومن أ ج ل تحقيق هذه ا ل غ ا ي ة علم الله هذا ا ل إ ن س ا ن علمه كيف يعبد ربك ما هي ا ل ع ب ا د ة ما هي ح ق ي ق ة ا ل ع ب ا د ة ما هي ص ف ة ا ل ع ب ا د ة حتى يعبد الله على مراده ويحقق بذلك مرضاته ويتحرى بذلك س ر ي ع ة ه هكذا الله شرع له من الدين شرع له ما يعبده كيف يعبد ربه ولذلك علمه صح ا ل إ ن س ا ن الاصل فيه ا ل ج ه ا ل ما يعرف والله أ خ ر ج ك م من بطون أ م ه ا ت ك م لا تعلمون شيئا م انما ت ع ر ف و لا ل ت ع و ن ش ي ئ حتى الكلام ما تعرف و ن ماذا تقولون وكيف تعبرون فلا بد أ ن تتعلموا قبل أ ن تتكلموا و أ ن تتكلموا بما كنتم تتعلمون هكذا حتى ما يكون لك هذا الكلام حتى ي كما و ن لك ك جاء في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان علمه البيان هكذا ومن أ ج ل أ ن تتعلم الحمد لله الله أ ن ز ل الكتاب أ ر س ل الرسل هكذا وحمل العلماء ا ل و ر ط ة أ ي ه م ور... جعل قيض العلماء وجعلهم و ر ط ة ا ل أ ن ب ي ا ء وحملت... وحملهم أ م ا ن ة البيان ها... هؤلاء الورطه من خصائص ا ل أ ن ب ي ا ء من خصائصهم البيان المنافر الكتمان لا يكتم نبي ر س ا ل ة لا يكتم أ ب د ا و لهذا الذين يقولون من اوحي إ ل ي ه و لم يؤمر ب... ب... بالبيان لا غلط لا لا امر بالبيان لا بد يعني العالم النبي الرسول يبلغ هكذا هكذا وما من أ م ة والحمد لله حتى تعم ا ل ر س ا ل ة وتستغرق وتشمل وتصل ويتبينها ع ل الإنسان م ه ا و ي ح ق ق ي ت ا ل إ ن س ا ن ويدركها ا ل إ ن س ا ن ويعلم الدونها مقتضاها ا ل إ ن س ا ن أ ر س ل الرسل و والحمد لله معلميه وعلموا الناس أ م و ر ه م ما من أ م ر ضار إ ل ا وبينوه لهم وحذروهم منه وما من أ م ر نافع إ ل ا وبينوه لهم وانتدبوهم أ و حثوهم أ و رغبوهم أ و أ م ر و ه م به هكذا هي ا م ا ن ة ا ل أ ن ب ي ا ء كذلك العلماء ورثتهم هكذا العلماء ورثت الأنبياء ويجدون ر ث ت ا ل أ ن ب ا ء و ي في آ ي ة الكتمان التي فيها بكل ص ر ا ح ة الوعيد الشديد والتهديد و الاكيد ت ه د د ي ل أ لكل تعرفون حصه أ ب ي ه ر ي ر ة يقول الناس أ ك ث ر أ ب و ه ر ي ر ة حدث أبو ق ابو ل أ ه ر ي ر ة ولا لا لولا ايه يعني كان يحدثون قد يتورع الانسان حتى لا يكثر من الكلام الناس لا يكثرون من الكلام ع ا د ة اهل العلم لا يكثرون من الكلام إ ن م ا من ا ل بيان من بيانهم على سبيل الاختصار كماً هكذا والاقتصاد كذلك بيانا إ ن م ا يكون ا ل إ ل م ا م و ا ل إ ح ك ا م و ا ل إ ع ل ا م اقتضاء ومعنى وإرادةً و إ ر ا د ة والحمد لله يعني يحققون ويؤكدون ويعينون ويبدون ويظهرون ويصلون إ ل ى هدفهم ولذلك كانوا حريصين على ذلك كله حريصون يعني حرصهم شديدا حرصهم دائما وأكيدا حرصهم دائما و أ ب د ا حتى أ ن النبي يستحضر ويستشعر يعني قبل ا ل إ ل ق ا ء و ا ل إ ب د ا ء يستظهر يعني مثل م استعداده يقولون يعني نحن ا وملكته وهمته ي ق ظ ت و ه وعزيمته و أ د و ا ت ه ووسائله التي يوصل بها ويتوصل بها يوصل ويتوصل إلى تبليغ و إ ل ى إ ص ا ل المعلومات إ ل ى أ ذ ه ا ر و إ ل ى عقول الناس حتى بالبيان كقوله تعالى يعني كما جاء من قوله ت على ا كما جاء على لسان سيدنا موسى رب ش ر ح لصدري ويسير ل أ م ر ي واحلل ع ق د ة من لساني يبقه قولي هكذا يفقه هؤلاء الناس يعني نفقه أنهم يلقون حتى تقول يقولوا كلامي اللوم ما ما مما يدعموا كثيرا لأن الأمم من قبله يعني كانوا يجادلون أ ن ب ي ا ء ه م تعرفون ق ص ة بني إ س ر ا ئ ي ل مع سيدنا موسى و ت ع ر ف يعني م ج د ل ل ا ا ا ت أ ق و م ا ل أ و ل ى لأنبيائها ف حتى لا تكون ح ج ة لهم وحتى لا تبقى س ب ع ة تشفع لهم أ و تدفع عنهم أ و يحتجون بها إ ل ا وتجدوه الحمد لله يعني يبقيهم ويتركهم ويجعلهم يعني لا, لا يجدون صرف أ و صد أ و رد شيء كما قيل قديما ً وهل يصح في الاذان شيء إ ذ ا احتاج النهار إ ل ى دليل فمن أ ج ل ذلك ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم ا ل ح م دعثهم لله د الله من أ ج ل تعليم هذا ا ل إ ن س ا ن ومن أ ج ل تبليغ هذه الرساله ة كما قال س ب ح ن وتعالى وَإِنْ وخَلَى والله وتعالى رسولة قوم إِلَّا فِيهَا、نبيه. ما إلا فِيهَا、نبيه. ما شاء الله والله سبحانه ما ما خَلَى أرسل كل أُمَّةٍ نَذِيه نَذِيه مِنْ من من من أمة أمة أمة في إ ل ا و أ ر س ل فيهم رسولا بعث إ ل ي ه م هذا الرسول قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه ة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا ربكم مخلصين له الدين اعبدوا ربكم موحدين اعبدوا ربكم بقلوبكم وعقولكم وجوارحكم واقوالكم واعمالكم اعبدوه ظاهرا وباطنا اعبدوه يا اخوان لان العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه اعبدوه بهذه الابداع وهذه ا ل أ ج ا د وهذه الجوارح و ا ل أ ر ك ا ن خاضعين له مخبتين له بتمام الذل والخضوع له سبحانه وتعالى وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولذلك ا ل إ ن س ا ن لما يدرك هذا يرى حرص سيدنا إ ب ر ا ه ي م و د ع و ة سيدنا إ ب ر ا ه ي م دعوته ربه سبحانه و ت ع لما ى ل دعا ل ل ه تعالى أ ن يبعث في هذه ا ل أ م ة من يعلمها دينها من يرشدها إ ل ى ع ب ا د ة ربها من يدعوها إ ل ى التوحيد من يبين لها من يعلمها ح ق ي ق ة ا ل ع ب ا د ة أ ن ك م يا عباد الله ما خلقتم وما تركتم هكذا ما خلقتم عبثا ا وما تركتم س د ا أ و هملا لا لا بد من إ ر س ا ل الرسول إ ن ا ارسلنا إ ل ي ك م رسولا شاهدا عليكم كما أ ر س ل ن ا إ ل ى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول ف أ خ ذ ن ا ه أ خ ذ ا وبيلا إ ن م ا أ ن ت م ينبغي أ ن تطيعوا رسولكم وينبغي أ ن تسمعوا وينبغي أ ن تستوعبوا كلامه ينبغي أ ن تفهموا كلامه ينبغي أ ن تستجيبوا هكذا وتنقادوا و ت ن ص ا ع و ا وتمتثلوا لان ما من رسول أ ر س ل ه الله وما أ ر س ل ن ا من رسول إ ل ا ليطاع زيد م ا يطع الرسول فقد أ ط ا ع الله إ ذ ن هذا رسول ربكم هذا هو الميزان وهذا هو ا ل ا ن ت ح ا ب قال تعالى مثلا قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر يحببكم ذنوبكم لكم الله قال الحسن البصري زعم قوم أ ن ه م يحبون الله الناس بالكلام يحبون الله الناس بالبيان يتفننون في الخطاب يعني والكتاب ما شاء الله بأنهم ب ي ح ولكن ن و ا ل ع ب ر ة أ ن يكون لسان ا ل ق ا ر مجسدا ومؤكدا بكل ص ر ا ح ة يعني ومؤيدا كذلك بلسان الحال ل س الافعال الالتزامات التصرفات و إ ل ا كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لم ا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلون فلا بد إ ذ ن أ ن يكون لسان ا ل ق ا ل ولسان الحال يشتركان يشتركان ويتكاملان لا يغني كلام من غير عمل هكذا والعمل من غير علم لا بد من علم لا بد من كذا قرر و ي ح ب ذ لو اوتيت الكلام الكلمه ا ل ط ي ب ة أ ي الكلام الحسن و أ و ت ي ت يا عبد الله العمل الصالح ف إ ن ه يزيده ر ف ع ة ويزيده س ن ا ء ويزيدك ثناء إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لهذا ا ل الله... أ ن ب ي ا ء كانوا حريصين هذه د ع و ة ا ل أ ن ب ي ا ء حرصهم على أ ق و ا م ه م حرص سيدنا نوح على أ ن يدعو قومه للتوحيد بعد أ ن ا س ت ش ر وانتشر وذاع وشاع الشرك فيهم يعني, يعني لا بد من تصفيه عقولهم لا بد من تصفيه عقائدهم لا بد من تصفيه عباداتهم لا بد من تصفيه أ ع م ا ل ه م كلها لا بد من ت ض ف ي ت ه ا من أ ض ر ا ر و أ ك د ا ر و أ و ض ا ر الشرك ل أ ن الشرك ظلم عظيم هذا الشرك بكل ص ر ا ح ة داء حسي ومعنوي وهذا خطير جدا وجدير بكل صاح يعني صاحب الشرك يعني اللي فيه الشرك لابد أ ن يبادر ويسارع إ ل ى تطهير ه ك ذ الى إ تطهير قلبه و ت ن ق ي ة نفسه و ت ذ ك ي ت ه ا منها ل أ ن الشرك يضر بها يضرها ولذلك كان ا ل أ ن ب ي ا ء حرصهم شديدا على أ ن يجنبوا ويجتنبوا و ي س أ ل و ن الله أ ن يكيهم ج ن ب ه م أن هكذا من الشرك هكذا إبراهيم ما قال سيدنا、إبراهيم. واجنبني الأصناع مثل وبني أن نعبد、الأصناع. أ و كما قال ا لقمان أ لابنه يا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم هكذا إ ذ ا لا بد ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون كذلك يحرص وهذا الحرص الذي جعل سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قلت لكم قبل ل لكم ت ق ذلك هذا ذ الحرص ا ل يمكث جعل سيدنا نوحاً قبل ذلك سيدنا ي نوحا في قومه مع إ ص ر ا ر واستكبار واستقرار قومه على الشرك والعناد وعدم, وعدم الاصغاء له, له وعدم كانوا بكل يزدرونه يحتقرونه يعني إ ذ ا تكلم يجعلون أ ص ا ب ع ه م في آ ذ ا ن ه م يعني ش ما بين له أ س ب ا ب ا ل ت م ر ص و ر ة ومظاهر التمرد وعدم ا ل إ ص ر ا ء ك أ ن ه نحن لا نحتاج دعوتك ولا ولكن وما فعلها لسواد أ ع ي ن ه م أ و ل م ر ض ا ة أ ن ف س ه م أ و لتحقيق أ و نيل سؤدد أ و ش ه ر ة أ و ر ي ا د ة أ و ق ي ا د ة أ و م ن ز ل ة أ و د ر ج ة لا إ ن م ا من أ ج ل أ ن يكون سببا في اهتداء ا ل ن ا ر إ ن م ا لكي يكون سببا في إ ن ق ا ذ الناس و إ ن ج ا ئ ه م من النار انظروا ويحرص على النجاه لهم وهم يحرصون على الهلع هو يسعى في إ ن ج ا ئ ه م و إ ن ق ا ذ ه م ي... هم كذلك يولون و ج و ه ه م ويقتحمون ب أ ن ف س ه م موارد و أ ب و ا ب ومجالات الهلاك هكذا كما قال ربنا عن النبي ن صلى الله عليه وسلم كما في س و ر ة ا ل ت و ب ة لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم خالص عليكم بالمؤمنين ر ؤ و ف رحيم مكث سيدنا نوح أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما هكذا يا إ خ وسيدنا و إ ب ر ا ه ي م العلم يا إخوان لهذا لما ي ق ا ل الناس تعلموا دينكم حتى يعرف ا ل إ ن س ا ن ح ق ي ق ة وجوده في هذه الدنيا و أ ن ه ينبغي ان لا يؤجل عمل اليوم إ ل ى الغد أ و عمل الصباح إ ل ى المساء أو عمل المساء إلى الصباح كثير من الناس يا إ خ و ا ن يظنون أن ان ل ح س ا ا ب ت و أ البرامج والاعدادات والاستعدادات ب أ ي د ي ه م وانفسهم لا أ ن ت عبد الله ما تدري متى تفارق هذه الحياه ة لا أجلك تدري متى, متى يحين وقت ومتى ومتى تودع رخيرك يحين يحين أ ل لا القبيل ك يراك يسمعك وقد تودعهم وقد تذهب من غير أن يراك أحد أو أن أو أن تسمع أحد أو أحد أحد أحد هذا تذهب تسمع من من أن أن أن غير شيء كيف تلقى ربك ايضا لهذا ا ل إ ن س ا ن مثل ما مسك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله اخذه ل ل ه أ من منكبيه م من فقال يا عبد الله و ك أ ن ه حتى في هذه ا ل إ ش ا ر ة و إ ع ا د ة ا ل ص ح ا ب ة لهذه الحركات والهيئات و ا ل ت ف ا ء ت هكذا من باب ضبطهم ل ل ر و ا ي ة ومن باب البيان كذلك ي لانه ى حتى ذ ا يزيد في المعنى لما ت أ خ ذ إ ن س ا ن وتهزه لما ت أ خ ذ إ ن س ا ن يعني وتشير إ ل ي ه فهذه ا ل ا ش ا ر ة لها م د ل و ل وهذه ا ل ح ر ك ة لها معنى وهكذا دوليه قال له يا عبد الله كن في هذه الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابر السبيل بمعنى يا عبد الله لما خلقك ربك خلقك لتعبده فلا تؤجل ا ل ع ب ا د ة إ ل ى بعد حين ولا تؤجل ع ب ا د ة اليوم تقول اليوم أ ن ا متعب غدا شانصلي التراويح وما يدريك وما تدري نفس ماذا ت ك ت ب غدا وما تدري نفس ب أ ي أ ر ض تموت、آه. كن في هذه الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عادل السبيل هذا نبي عالم معلم و أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب نجبا أ م ن ا حلما فقهاء يفقهون يعلمون ي ض ب ط و ن كذلك ويفهمون خطاب من يخاطبهم لما قال الكلام منه استنتج واستنبط عبد الله قوله إ ذ ا أ م س ي ت فلا تنتظر الصباح و إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا تنتظر المساء ابن آ د م تزود من التقوى ف إ ن ك لا تدري إ ذ ا جن ليل هل تعيش إ ل ى الفجر ما يدري ا ل إ ن س ا ن يا إ خ و ا ن ما يدري ماذا ينتظره غدا وكيف أ ج ل ه وكيف أ م ر ه لهذا عباد الله من أ ج ل أ ن يعرف ا ل إ ن س ا ن حقيقه وجوده وحياته و ا ل ح ك م ة في خلقه لماذا خلقه ربه ما خلقه ليتفنن في ا ل ط ع ا م كل ه واشرب ولا ت س ي م احمد ما خلقه كذلك ليتفنن في الثياب والملابس أ و في ا ل ح ي ا ة الدنيا شيء جميل جدا ولكن لا تنسى ل لا اخرتك تنسى آ مثل ما تهتم بالدنيا يكون اهتمامك أ ك ب ر و أ ك ث ر إ ن استطعت وحاول أ ن تستطيع حاول ب إ ذ ن الله أ ن يكون اهتمامك ب ا ل آ خ ر ة كما قال ربنا وهذا ليس في شريعتنا ولا في ملتنا بل حتى في مللي وشريعتي وكلم ا الانبياء أ ن ب ي ء ا ا ل س ب ق ي وكلام السابقين كلامهم وحكمهم وتوجيهاتهم و إ ر ش ا د ا ت ه م كذلك كان كما جاء في ص و ر ة ا ل أ ع ل ى بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير و أ ب ق ى إ ن هذا لفي الصحف ا ل أ و ل ى ص ح ف إ ب ر ا ه ي م وموسى فمن أ ج ل أ ن أ ح ا و ل كلمات هكذا مو عبرات عبرات وخطرات إ ن شاء الله لكن إ ن شاء الله ذات عبر ذوات عبر و اثر إ ن شاء الله ل أ ن ه ا م س ت م د ة و م س ت ق ا ة من الخبر إ ن شاء الله وذلك فسيدنا إ ب ر ا ه ي م دعا الله ل أ ه ل م ك ة خصوصا و ع ا م ة الناس جميعا لا شك ل أ ن هذه الدعوه ليست ق ا ف ر ة على قوم دون غيرهم إ ن م ا دعوه الله لكل الناس ربنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ك ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويزكيهم إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم فاستجاب الله د ع و ة أ ب ي ن ابراهيم استجاب الله له فامتن الله على المؤمنين من منن الله التي نشكره عليها ونحمده أ ن جعلنا مسلمين ن س أ ل ه أ ن يجعلنا على سنن وهدي وطريق وسبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو السبيل سبيل ا ل ن ج ا ة وطريق الخلاص والصلاح والفلاح هكذا فاستجاب الله له و أ ظ ه ر انه م من تمام نعمه و إ س ب ا ب نعمه على عبادي على المؤمنين انظروا يا إ خ و ا ن كما في س و ر ه ال عمر ا ن ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى من س و ر ة البقره كما جاء في س و ر ه ال عمران لقد من الله على المؤمنين الله من منت أنت بماذا تقابلها بالشكر والحب أحمدك ي احمدك الله أ يا الله على ن ع م ة ا ل ر س ا ل ة على أ ن أ ر س ل ت إ ل ي ن ا هذا النبي بخطاب نفقه ونفهمه ببيان كذلك نعيه ونستوعبه هكذا والحمد و أ ن جعلتنا من أ ت ب ا ع ه ونرزقك لأستقامة و ن س أ ل ك عفوا و ن س أ ل ك أ ن ترزقنا ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ا س ت د ا م ة والثبات دائما على سنته الى أ ن نلقاك على ذلك لهذا قال قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قد منى بعث إذ تعرفون ل و ل ي آياته ه م ت ع لما تسمعون آ ي ا ت الله اليوم في هذا الشهر الناس كلهم ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن حتى الذي لم يكن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في شهور قد مضت ي ق ر أ ه اليوم كيف هي أ ح و ا ل ه وكيف هو عقله ا ل آ ن وتصوره وكيف هي نفسه وكيف هو قلبه وكيف هي حياته كيف هو شعوره واحساسه كيف يجد نفسه اليوم مع قراءاته ا ل م ت ت ا ل ي ة ا ل م س ت م ر ة عبر الساعات و ا ل أ ي ا م وصيله الشهر وما بعده إ ن شاء الله كيف يحس لما ي ق ر أ كلام الله اقرا ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة شفيعا ل أ ص ق ا ب ه هذا ا ل ق ر آ ن ا ق ر أ و ه فانه يوم القيامه كذلك يقال لصاحب ا ل ق ر آ ن اقرا و ا ر ق ع هكذا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر آ ي ه كنت تقراها كذلك كما في حديث عمر ان الله يرفع بهذا, الكتاب أقواما يرفع بهذا القران ك اقواما ويضع به اخرين وكما في حديث عثمان خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه غير ذلك كما جاء في بيان فضل ا ل ق ر آ ن الكريم وهذا والله جعل من فضائل هذا الشهر أ ن أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن قال تعالى مثلا شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا إخوات هذا ا ل ق ر آ أ ن يدرك ا ل إ ن س ا ن قيمته و أ ن يدرك ا ل إ ن س ا ن حاجته إ ل ي ه و أ ن يدرك ا ل إ ن س ا ن حجته به ا ل ق ر آ ن ح ج ة اجعله لك ولا تجعله لك وهو م ح ج ة إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و ا ل سبحان الله يتلو عليهم آ ي ا ت ه والمؤمنون لما يسمعون كلام الله يخشعون يتدبرون يتعظون يلتزمون ما شاء الله يعني ينتفعون فيمن ط ع ما شاء الله ولهذا بمجرد أ ن يسمعوا قول الله و ب م ج ر د أ ن يذكر في اذانهم وفي أ س م ا ع ه م ويسمعهم ب أ ن ف س ه م يعني هم أ ن ف س ه م يسمعون اسم الله إ ل ا وتجدهم هكذا يخشعون في وجل وخشوع وخوف تضرعا لله خوفا منه هكذا تعظيما لربهم سبحانه وتعالى إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم ا ل ق ل ب ما هو فقط للسعر القلب والقلب سيد الجوارح يعني القلب صادق كما قال عائشه الصلى ألا في القلب لهذا باختصار ألم عيد لوقت ولكن أشوية نحن ا ل آ ن الأصل ا ق ي م ا م ا ر بن إنما م شاء الله ض ب ط ا ا ب ل ق ي ا إ ن م الا إن شاء ا ل ه ل ل ك ا م ل ه م ج ا ل ا ت معه ا ل ش ي خ ب ان يكون هناك ايام يجب ان ك م ا ق ا ل س ب ح ان ي ك و ك م ن ا ل آ ي ا م يجب ان يكون ه ن ا ء ا ل ل ه لقد م ن ا ل ل ن هناك ا ي م ي ج ن ي ن إذ ب ع ا ف ي ه م يجب ا م ن أ ن ف س ه م يجب ان يكون ه م آ ي ا ت ه و ي ج ك يكون هناك ايام يجب ان ي ك و ه ا ز ك ا ة ر م ض ان ي ا و ن ه ا ك ي ر م ض ان ف ي ه زكاة ز ك ا ة ا ل ن ف و س ز ك ا ة ا ل ق ل و ب يعني ا ل ز ك ا ة عامه هامه سامه الله قال نحمده يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أ ي ا م ا معدودات أيام و إ ح ن ا أ ي ا م ن ا معدودات والله ما ندري يا ا خ و ا ن كما بلغني أ ن اخا صالحا ندعو الله أ ن يرحمه و أ ن يرحمنا إ ذ ا صرنا إ ل ى ما صار إ ل ي ه وكل نفس ز ا ئ ق ة الموت يعني في ا ل ح ق ي ق ة ولكل أ ج ل الكتاب كما تعلمون و إ ذ ا جاجلهم لا ي س ت أ خ ر و ن س ا ع ة ولا يستقدمون إ ذ ا جاجلنا ء لا يردها ا ل ط ب ي ولا نردها بحذرنا ولا بحراستنا ولا ولا ولا ولا, ولا هذا هو ا ل أ ج ل ل أ ن ه فيه أ ج ل زيد أ ي ن م ا ت ك و ن يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي د ة الناس ك ه و ن الموت يفرون من الموت الموت يلاقيهم قل إ ن الموت الذي تفرون منه ف إ ن ه ملاقيكم إ ن الله فكروا فيما بعد الموت ا ل إ ن س ا ن الغافل الجاه المسكين ي تكون عنده ص ح ة و ق و ة ومال بل, بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه ي س أ ل أ ي ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة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 ومات في أ ي ا م رمضان و تعرفون ح د ي ث ة بن اليمن ا من ختم له بصيام ا ل دخل الجنه ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يرحمه و يرحم عموم موت المسلمين و خ ا ص ة إ ذ ا مات على الصلاح نفسي نحن على أ ن ف س ن ا و ما ندرك ف إ ن الحي لا تؤمن عليه ب ت ن ا ن س أ ل الله فاقتل يثبتنا و يجب ان يزكى ا ل خ ا ت م ة ا ل ح س ن ة و إ ن ما ندري هل نفوس تتقلب و تتغير يا اخوان الله س ب ب الله أ ن ك م تموتون على ا ل إ س ل ا م على ا ل ص ل ا ة وعلى السقا أ م ا الذي مات على ا ل ص ل ا ة فقد خلاص إ ن شاء الله ن ج ا في الامتحان بيد ا ل ه المسلم ان احسبه والله احسبه ولا رزق الله أ ح د ا إ ذ ا ختم لك بهذا أ ق ل ش ي احمد ربك أ ن اوختم لك ب ا ل خ ا ت م ة ا ل ح س ن ة و ت س أ ل ربك سبحانه وتعالى يعني أ ن يبعثك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رقيقا أ م ا ل ي مزال ي عارق ومزال ي ك م يقولون جاهد ه م ز الزال يكابد هم, هم يتعب كلش يقول الله ن س أ ل ك ن س أ ل ك حسن ا ل خ ا ت م ة يا إ خ و ا ن لهذا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة لقد من الله على المؤمنين إ ذ ب ع ث فيهم ر س و ل من أ ن ف س ه م ي ك ف و عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وصلى الله على محمده وعلى آ ل ه وصحبه وسلم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 ل ل ه ا ل له هل يقال <تصفيق> له هل يقال له هل يقال له هل يقال له هل يقال له هل يقال له هل يقال له ل يقال ل ي ق د ق ا ل ل ا ل ل ل ا ل ق ا ق ا ل ل ا ل ل ل ا ل ا ل له هل ل له ا ل له هل ل له هل ا ل ا ل له ا ل له هل يقال ل يقال ا ل ل ا ل ل ق ا ل يقال ا ل ايتها ا ل أ خ و ا ت و ا ل أ م ه ا ت و س ك ت ن ا و س ك ن ن ا حاولوا حاول دائما السكوت ا ل س ت ك ي ن ه إ ن شاء الله يعني قاربوا بين الصفوف يا إ خ و ا ن وصلوا صفوفكم بارك الله فيكم ر ا س استووا الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ا ه د ن ا الصراط ا ل م س ت ق ي م صراط الذي ن ا ن ع م ت عليه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 و ق موسوعه ن النابلسي و للعلوم الاسلاميه إ و ع ه ا كتبت و ع ل ا ما اكتبت ربنا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ب ل ا م ن ا سمع الله لمن ح ب د ه موسوعه النابلسي ذ ي أ ن ع ر ا للعلوم م الاسلاميه دعا الى الله وعمل صالحا وقال للنبي وقال إ ن ن ي من المسلمين ولا تتوحشنا ولا تنسى بالتي هي احسن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه عداوه ك أ ن ه ولي حميد وما يلقى ファンは「あなたは」 Allahu Akbar. الله. سمع الله لمن ك ي ح you 「先生のお話を Allah. Allah. السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته